أعود من السيطان وجين بسم الله الرحمن الرحيم اسألونك عن الأنفال قل الأنفال بالله والرسول تتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا سبيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لأن درجات عند ربهم مغفعة كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإنك في رمض المؤمنين لكارهون يجادرونك عن الحق بعدما تبين لهم كأنما يتاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الضائفتين أنها لكم وتودون أن مغير ذات الشرفة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقوط عذابه ويحق الحق ويباطل الباطل ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يممتكم بألف من الملائكة مرضفين وما جعله الله إلا بشوى لكم ولتطرئن به قلوبكم وما النصر إلا من ينذي الله إن الله عزيز حكيم يغشيكم من ذعس امددا من ما ينزل عليكم من السماء ما يطحنكم به ويذيبكم يطحنكم به ويذيبكم وينشئ لكم الجيش الشيطان ان يربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يشير ربك الى الملائكه اني معكم فتثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا فطيبوا فطيبوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاد ذلكم فدوقوه أن من كافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم الذين تفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار ومن يولهم جبره إلا متحذفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليدني المؤمنين منه بناء حسنا إن الله, إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفحوا فقد جاءكم الكفر وإن تنفه يضطر لكم فإن تنفه فهو خير لكم فإن تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت فأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واذا امركم الله بان تحكموا بين الناس فان حكمتم فاحكموا بالعدل وان حكمتم فاحكموا بالتقوى وان تولوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن تكونوا كالذين قالوا امرنا وهم لا يفعلون ان عند الله صنم وبقوم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسلامن ولو اتناهم لاتولوا وهم معرضون يا أيها, يا أيها الذين امنوا استجيبوا يا, يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ينسيكم ولمو أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحصرون فاصبغت لننسى ان الذين ظلموا منكم خاصه ولمو أن الله شديد العقاب اذكرو اذ ان سم قليل الصبر في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم كتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكبر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو القضل العظيم إذ يمقر بك الذين أكفروا ليقاتلوا يثبتوك أو يقاتلوك أو يخرجوك ويمقرون ويمقر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمينا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم ما أنقال هذا هو الحق من ذلك فأنتم علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم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 فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم سينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحفرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضهم فوركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين أكبر إن ينسهوا لهم ما قد أسلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلموا أن الله هو مولاكم لعما المولى و لعما المخير